هناك أسول الله لن يكون تنظر مصرحة لن يكون تنظر مصرحة لا يكون تنظر ذلك هذا ما هو المصرحة أسول الفكرين بلاء فكسما أسول الفكرين تأمى ولو جاء تجد طويلة أدت لأنك أسول مصرحة تلعر الأسول فهنا نسك بالأيوات ثم حتى على ما هو الحكم إلى أخير الحكم الكلام حتى وصل الأمر إلى أن يبدأ له البليل وفي دلائم ورجعنا نحن أن يتقع إلى خلوة وهو البليل فهنا الله المسلم رحمه الله ما يمكن التوصله بصحيح النظر فيه لا بدون خبر ما أي شيء يمكن التوصل به بصحيح النظر فيه ما يمكن التوصل ما التوصل, التوصل تكلم تكلم ما يمكنه أن يصلك تكلم لا تصل إلى النتيجة إلا بعد أو تصل إلى معرفة المعرفة دليل هذا اللي حقيقا على القضايا يمكن دليل توصلوا بصحح الوضع ااا القضايا والمعرفات. لا بالورش والديد في الصحيح. النظر فيه لما شفنا كل نتيجه يمكن تصل إلى النتيجة وما هو مثلا تقول كنت أقيم الصلاة أمر أقيم الصلاة أمر والأمر موجود الجوز لن هذا ولكن صحيح أبع كانت الظروفية صلاة من حيث الامر بها لا من حيث هيكلها كيف تتم الربوك لا مش من هذه الجهات الصراحه عندها جهات من حيث النظر عندها جهات جهه من حيث تكونها امرا وجهه من حيث تكونها عباده وجهه من حيث تكونها فعند فعندها جهات فجئ يمكن توصل بها هي جهات هنا يقول لي امر هذا هي بتوصله اقيم الصلاه امره فعل اقيم او نظرف اقيم اقيم الصلاه امر اقيم النظر اقيم اقيم فيها من حيث, من حيث حروفها ومن حيث مصدر هذه الحروف ومن حيث الهماس الحدث فعنده جهات عقود ولكن أقيموا, أقيموا الصلاه الصلاة في من حيث يكونوا أمرا أقيموا الصلاة أمر والأمر من العالم، من العالم، العالم، العالم، من حيثه العالم الذين على الله من ذروهم من حيث خلقيته، العالم مخلوق، فقال حبيب، حبيب مع مخلوق، الله كعباره خلق. لكن عزق العالم حادث يعني مخلوق وكل مخلوق له صانع العالم له صانع اذا من ما أتيا نظرنا بالعالم من الجهة التي توصلنا إلى المخلوق هو المخلوق وهو موجود الله إذا العالم مش نظروفي لا من حيث تركيبه مركب العالم مركب في صراع في حرارة في ماء، أموره التركيب الذي يسمى البساطة من حيث المركبات ديه. من حيث بساطة هذا لا, لا يمكن دولة. العالم من حيث ساعزه لا تنظر العالم من حيث إشراقه العالم من حيث إدارته لا هذا لا يصد ولكن ذر غر في العالم من جهة وصله شنو؟ كنه كان معدوم الثموج. آه. المسببات لا بد المسبب له, له. لا بد له. عن الوجود. من قال؟ هذا مستبدل هذا العرب ما تخرج من اكاديميه لا تخرج من الجامعه ولا الأتراك من الفرنسيين ما ولا شيء. يو قالوا لي ما تاعي بور باكار البعراث برنامج بعراث هذا انت مش سبب رجول الشباب موش السبب هذا مش سبب شو سببه البعراث موش سبب اذا عندك سبب لا قدم الموجوديها البعراث و تطور الاضرار اثر الشيء على لا من وجدت أكبر الإخلام نحن نحن نجد يلنعم ثم يقول انتقل من هنا إلى ما يوصل إذا السماء يسو أبراد مثل رمال بحار رمال بحار, بحار يكسب السماء يسو أبراد وأرض يسو بشاد بآل وبحار ذات امواج كنت هذا شكو؟ هذا الحديث الضرب يجعل نصيب لا أقول هذه المسببات من المسبب لا أقول لهذه هذه الأشب ونقصكمنا عن هذه من هماس أو طفل ونقصكم من أن من هذا المعين ونقصكم لشيء لا أعرف أن يكون لديهم وقالت أفره توصل للوجود ما وصل يعني فحبوب وفي البلدان ما اوصل الى كونه إلى موجود قال انا انا انا انا, أنا؟, أنا؟ دعك أنا؟, انا موجود وجدت نفسي لا وجدت مغير موجود لا ما اناش موجود؟, أنا موجود. موجود لا موجود اذا لا ود لي وجدني وما كنت موجود لا ود لي وجدني لا حين نوصل للنتيجة، أشكن هي؟ إذا ننظر لي لك... لحدوثه بوجوده، ننظر شو أنا, أنا لتوني ل... ديكارس، قاري، أنا أول دبلان، أنا عم بشخصية، ننظر شو نتجيهم، بس ده وجود، الحين لو ننظره عرضه، ننظر شو نتجيهم، إذا كل حاجة عند جهات نظار، لكن ننظر من جهة الموصلة. وصاصر. إذن العالم العالم من حين وصله لوجود الله من حيث النظر فيه إلى كونه كان بعده مسؤول قال العالم المصنف يقول والدليل ما يمكنك تقول ما يمكنه لو قد يكون دليل ولا ينظر فيه ما وصلنا ما وجود النظر يقول لا يمكنه التوصل يعني يمكن يتوصل, يمكن يتوصل ولو لم يتوصل يمكن توصل ما يمكن توصلو بصحيح نظريتي من بالنظر الصحيح اذا كان النظر صحيح كل كي نظر غير خفيف التي توصل هذا توصله بصحيح النظر فيه الى مطلوب الخبر هذا قالك أيضا ايضا جملة لين لو لين هذه النتيجة قطعه مقطعيه ما كان قطعيه, قطعية. وقبل تكون ديك المقدمه الضمنيه فاش تكون النتيجه الضمنيه تبعي <تصفيق> يقول مثلا نعم سنار سنار يذمر سي عند جهات النظر نظر من حيث احراقها نظر من حيث لونها. لو نظر من حيث حجمها نظر من حيث مؤقذها نظر لكن اذا نظرت من حيث احراقها كي تصدر النار لها دخان، وكل ما له دخان هو محرق عرفت إذا شنو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 فقد قلنا هذا الشيء قد تحرقه إلى الدخل تذنبنا عمل الكهرباء قد تحرقه إلى الدخل تحرقه الأشياء وتميزه إلى الدخل ولكن هذا واحد أكبر يهزق قال حسب العادل حسب العادل هو العادل قد تخلف عادت الناس أن لكون محرق له الدخل فقال والدخان يدل على الإحرام قلنا <تصفيق> معناه ناس النظر إذا خرج من عماز كل حاجة يعني عند جهاز النظر يقول هنا ما يمكن توصله بصحيح النظر بصحيح النظر إشارة إلى أن النظر إذا يكون صحيحا قد تصل وقبل أن يقول هنا عماز قد تصل لا ايش لا ال ال ال ال نظر صحيح. النظر الصحيح هذا النظر الصحيح تطبيق الجوال لكن ما بوصفته في، في تفكر في الدليل لا بوصفته العقيدة أنا قلت أنه لا محن عالم، العالم كلنا وتوصلنا إلى وجود الله بالنظر في العالم من حيث من حيث حدوده من حيث أنه كان منعازمت في الموجود لأنه هذه السببية يجب أن يصلنا بأن الموجود كيف يمنعمل. لكن الذي نظرنا في العالم كما قلنا من حيث تركيبه انه مرتب ان هو العجس القديم كان اربعه وكانت بيقول اتروا وصلوا إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, الى عشرين الى عنصر في, في العالم 20 عنصر وصلوا الى <تصفيق> لكن الفلسفه القديمه كانت ان العجبه طب الاصابع عناصر انشطرا قلنا الهواء النار و النار ولكن اليوم طور العلم واكتشف المكتشفات توصلوا الى عناصر كثيره كثير كثيره تشوفها بس هوا كثيره وكثيره جدا على الراس هو جوه جزء من هذه الارض شيء في الداب والفضوي والقصير وفي الال الجبريز وفي السفر والدين والصبر الإنسان كم وسعة؟ ذرة واحدة ذرة مين؟ سيرة الله رب العلم مجرد مرت في شيء كامل في ذرة واحدة هذاك الحيوان المنوي اللي في اللي يقف الإنسان في راحه من المرأة كان قد تقريض في المليون. مليون مليون حا من الحيوان المنوي مليون. يقول يقول يقول ستين مليون. كيف ترشح للعملية للخلق واحد من ستين مليون. فهمت يقع يقع ترشح على واحد هو الذي يخلق الويدة. هذا الواحد صغير للغاية وشغله. واحد قد واحدة فيها فيه فيها فيه فيها فيها دولة. دار من المغرب المغربي على مرتين هذا ماشي ما واحد اللي كاين ترشح دي خرفي المويضة. هذاك الواحد فيه جميع اجزاء الارض هذا العاصق ديال قلنا 20 عنصر في الشوه وفي اخر 50 على حسب حسب العلم اللي توصل فيه اذا امور اخرى يمكن الانسان ان توصل الى هذا بعد عليه مش هتاكل ابدا سيدي مش كاشمت انت هذا الجزء الصغير يحبس فيه طيه الكون كله وحشاء في, في عالم اكبر, لا. أكبر. <تصفيق> لا لا فيك العالم والعلى <تصفيق> في الاكبر العالم يعني عالم عالم سؤال من العرسي للفرق يا حسن الله إذا نظر في العالم من تلك الجهة من تلك الجهة الكون هو كان معدوم ثم وجد نظر في العالم هذا الذي يوصل قاد إلا أن في العالم من حيث تركيبه ولم يجب أن لا يوصل ولكن بوسطة الأزياد قد يوصل يقول هذا التركيب يعني هو معتقد الضروف معتقد الضروف أن العالم المكون من عناصر هذا موجود. هم زوج من حيث الوجود. من حيث البساطة. التركيبات فقط. هذه الأجزاء فقط. هذه الأجزاء. اعتقاده هذه الأجزاء مخلوقها. هذا اعتقاده. فقال هذا العالم مرتب. وكل مرتب له موجود. مرتب على هذا الأجزاء لا تبصرين. لا تبصرين ولكن مؤسسة لأعتقاد قاد يصنون إلى النفس. ولكن يقول بساحح نظر لما ساحح نظر إن شاء الله كما كم سيأتي لابد النتيجة قصريه قهريه أو عادي لما اللزومي أو عادي مثلا إن شاء الله هذا هذا يتكلم عن النتيجة النتيجة مش كحصون يقول هو شاهد النتيجة ناس حصل حسب العادي أو اللزوم أو تسوي كما يقول بعض الفلاسفة هذه حركة مستح نعم حركة حركة الأسبوع يلزم من حركة يعني يلزم النظر في المقدمات يلزم منها فكيف يتوالد منها؟ يتوالد منها النبي. يعني, يعني بالنظر في الدليل من غيره يصل إلى المقدور. إذا هذه إن شاء الله تجيء إذا فهمتم هذا قبل <تصفيق> والما والدليل ما يمكنه التوصل التوصل لأنه لا يجبسك عمالها من امتقال من المخدوم الصغرى إلى المراجحة من الكبرى من الكبرى حكموها وكذا إلى خير كيف يمكن أن تحقون هذا الكل ينسحق إلى الجزئي هذا يحتاج إلى يحتاج إلى فكر ما تصل إلى بعد بعد النبي والذي فقط توصل توصل تتعاون تجتمع تبتدي إلى إلى إلى جديد جديد يوصل ما يمكن توصله بصحيح النظر في مطلوب الخبري ثم مطلوب الخبري هو بسم الله كل شيء الخيط هناك يعني يكون النظر في الجهة صحيح النظر إجهاز صحيح النظر أي من الجهة يكون النظر الجهة التي من شأنها أن ينساقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب المسلماتي وجهة دلالة لا. هذا جهة المسلماتي لكن جهة المسلماتي كثير من وجهة دلالة إحنا قلنا أقيموا الصلاة من حيث هو أمره لا من حيث كونها مصدارا حدد إذا نردت من حاجة الحدد لأن أقيموا حيث كونها كونها يعني حدثاً ومن حيث يكونه فعلا ومن حيث يكونه نعماس لأن الفعل عنده جهاز، عنده حيث يكونه حب، من يعني صادرا من ومن حيث يكونه أمور وأمور كبيرة في النظرة الواحدة، هذه الواحدة الواحد عنده جهاز، الواحد يشفي له جهاز هذا منه جهات قدرت في الظلم اللي عندما كنت أمراً تقنوا أمراً وعند قاعدة إذا نظرت في تونيا أمراً وعند واحدة القاعدة كله أمر الأمر إذا أطلق ينصارفه من الوزو إذا انظرت في أقيمه من هذه الجهة أو إذا انظرت في قصة الشوالب كل إذا انظرت فيها من حيث تقنوا أمراً سوف أردت إن شاء الله إلى سوف تدرجوها في وإذا كان قاعدة وإذا كان الحباس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 اذن ديك الفيشير تدخل في الموضوع وإذا تخلص في الموضوع هذاك المحمول بالموضوع ينسحب على الجميع ديال الموضوع شنو؟ يعني شنو القضيه الزو ديال يعني صداعه كل يزور يتعرف منها منها يتعرف احكام هي اللي كتدخل في الموضوع الموضوع مش ما يدخل الموضوع ينسحب اليه ينسحب عليه حكمه و هذا الموضوع عبدالين. إذا قصوا الشوارب و أعفل حتى تخلصوا المطلق و الأمر المطلق الأمر هو و كله أمر إلا هو و كله إذا جميع الشيئات التي تخلص منها قصوا و أعفل و كيف نعمل لو قصوا جاءت أحفل جاءت أنهيكو لو لها هذيكو و كما قصوا على قصص <تصفيق> القصيد لكن بقى قا... عفوا اللي حادش جينا أمس اللي جيتي فيها شي حاجه ولكن جاء عمي واحد يقول بالنسبه لعبد الله بن اللي كان الى حجه كان ياخذ القضاء ويقطع ما الشارع على فهذا يقول قلت نجي واذا ما زالت على اصلها وإلا ولهذا هذا, هذا. سنة مجيحة حمل قاعد سنة او اترك من المل فمجيئ له يجيئ هذا هذي ليس بيه هذا السنة سنة يا رسول ان يلطن أن, أن, أن صاحبه وان يقابله بالنقص بالنقص من هذا حتى حتى ينفع يضحك على سنة يا رسول الله يضحك يمكن أنا كل حشُنا، شُنا هذا القبوي هذا القلب خرسه هذا صحيح إذا والنظر ممكن توصل بصاحبنا فاضل إذا نظر الخبازي هذا قلنا يعني يشمل الـ يعني النظر اسمه اليقين يشمل الدليل القطعي ويشمل الدليل الضني هني أنا الدليل ممكن توصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر بجسام دينا مطلوبين خبر جابلك وحد وحد بحث هو بصحيح النظر بالدليل ما يكون بصحيح النظر النظر عندنا كما سيت إن شاء الله الفكره النظر كله الفكره المؤدي يؤدي إلى علم الأوضن ظن الظاهر كل المؤدي الى علم او ضم يعني يؤدي الى علم أو علم يدخل فيه نعم التصور والتصنيع إذا أو علمي أو علمي يشمل ويشمل حتى, حتى العمل إلى ال ال دخل فيه الصور تصدر أو ضل دخل فيه فقط ال التصوير التصوير إنه الصورة تمشي أفيش الضم تصوّر وجه وجه تصوّتين الضم لا الصور لا يمكنه نقول التعريفات تعريفات مش تعريفات تعريفات التعريفات علمية ما هي طبعاً النظر. النظر النظر هو هو الفكر المهدي إلى علم أو ظن إلى علم أو ظن إذن أداك إلى العلم أو أداك إلى الظن هذا شيء سمعنا؟ هنا نظر, نظر. هنا إذا قلنا الأبدال يمكنك تصروا بصحيح النظر النظر علم أو ظن بصحيح النظر بصحيح علم أو ظن لا هناك يكون عالم شيء الآخر ما ظهر شنو هو اللي أبدانا حصل عن النتيجة حصل عن التعين مثلا وهذا إحنا باقي ما ما يمكن توصله بصحيح النظر فيه بصحيح النظر هذا المرض النظر هنا مطلق النظر هو حركته الحركة في هذا بهذا العقول ما هوش النظر مستلع عليه لأنه عند النظر نظاراً نظار لغز ونظر صلاحا المقصود بالنظر هنا اللي هو بتاع... في, في, في هذا التعريف المقصود بالنظر هنا النظر النظر إيش اللغوي ولذلك قال المصنف هنا فالنظر هنا لا يقي لا بقيد المؤدي إلى مستلع عليه وهذه هي ابني الزانة إلى علم أوظن أما هذا فمطلق النظر لأن النظر نظراني في اللغة نظر نظراني نظر مشطلح عليه النظر مثل اللغة وهو ها مطلق مطلق النظر سوف يكون مؤدياً ولا هذا هو مؤدياً هذا مطلق النظر لا بقيضي فولي هي ما هو مؤدياً؟ أبقى لا أعلى إشخارة حضرنا من الثكار ليس يحصل الثكار يعني, يعني إحنا إذا حصلنا والدليل قايم فيه صور صلوبي صاحح النظر فيه إلى مطلوب خبري والنظر الحق إذا جئنا نعرف ان شاء الله النظر وإلا النظر المقصود به في هذا هو النظر النظر يدور لفظه هذا هزارا من الذكراء لانه اذا قلنا شيء النظر هو المؤثر هذا شيء مش شيء قريب بس لازم ينفع يمكن توصل العلم <تصفيق> بالعلم او الظن الى مفهوم الحضاري العلم عندهم الحضاري هو العلم الموثق طيب نكمل اذا قصدوا هذا اللي هو هذه الاصياغ تعريف نور النظر. اي نظر مصطلح عليه لا يخديكم من المهدية وإلا هو نقول النظر اللغة هو مطلق النظر والنظر مصطلح عليه هو المهدية إلى عزيز <تصفيق> فالأول هو المطلق قادم شغل التعريق القطعي ومطلق القطعي فهذا هو وقال يمكن التوصل أن يتوصل لأن الشيء قد يكون دليلا وان لم ينظر وإن لم ينظر فيه وهو دليل فهذا العالم هو دليل على الله وان لم يتوصل اليه او إلا من يزور فيه الملاحيين دليل ولم يتوصل كل ما سوى الله دليل على الله دليل كل شيء دليل على الله, دليل على الله انت بنفسك دليل ولا جوال انت سأصدر فانت دليل انسان عن نفس so, نظر في او نظرت في نفسك ولم تنظر في نفسك فانت دليل اذا قال ما يمكن ان سأصدر يعني اذا نظرت في نفسك اللي قال الله عز وجل في او بسيكم او انت ما افسرت ما افسرت في نفسك حتى تصير، ولكنت دليل وان لم تنسر نعمس في تركيبه وفي تركيبه وفي, وفي وفي وفي لا أسفر ومن لكل واحد نعمس ومن الارض آيات وفي السماوات آيات وانت بنفسك آيات وفي كل شيء إنه ما له على أنه نظرنا سوفيهم نظرنا كم ملاحظهم كم ملحظ في الجنة وكلم ما نظرنا وانه على حد ما يمكن استوصل هنا هذا هو التصور بالنسبه لكم ضروري ان بنظر في النظام التصور المتوسطه في توخيه ده بالنظر الصحيح لاخيره يا جدي قال لي المطلوب الخبري وهو اما المطلوب غير الخبري عليه يقصص فيه غير المطلوب غير الخبري وهو تصوري من التصوري نعم بس يوصلوا بيه الى إلى التصور متوصل بالطريق ماذا؟ بالطريق التعليم. ولا متوصل؟ إنه يسمى بالحب. هذا ليس مبدئيا. الطريق الذي نتوصل به الى التصور إيش يسمى؟ حزان يسمى حذر ويسمى تعليم. وليس دليلا ما هو الإنسان؟ عربي الإنسان. جميل. ما عرف سبي الإنسان؟ يسمى دليل. هو اللي يسمى. تعريفان او يسمى حد دالي احنا نتكلم على ما هذا على ما يوصله الى التصدير وهذا الطريق اللي يوصله لذلك لا يسمى الدالي يسمى الدالي لا يسمى والذي يتوصل في التصورات يسمى حد ويسمى العمال تعريف. اصدنا هذا الى التقلق الى ان شاء الله ننزل هذه الكلة الان وعشي لكين دلازة الدستان شيء ألا قل بكل نتوصل واختلف علمتنا هل العلم عقبه أراضية بسنا أين قال علمتنا هذا اللي قلنا الدليل ماشي توصل لصحيح النظر بي لما المطلوب الحضاري هذا المطلوب الحضاري علم كي يقولوا علم وكايقولوا ظنه هذا اللي يحصل نعم ماشي العجب يتكلم عليه هذا العلم اللي يحصل هنا هو عادي لزومي سيزي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 هل لا يزوم من وجوده؟ هل لا وجوده؟ اسمع، قال وذهب ابن مسونا هل العلم عاقبه؟ عاقب ماذا؟ عاقب صحيح النظر. ويتم سبي صحيح النظر وصلنا إلى النتيجة. هذه النتيجة وهذا العلم اللي احترف بماذا حضر؟ وتقول هل عادي؟ العادة الاقتصادية هو عند سبئي شعري مش العادة الاقتصادية النظر في الدليل يوصل إلى أنني العادة والعادة قد تختصر فالنظر في الظن يوصل إلى وجودي لا زوج حسب العادة العادة قد تصحح النظر في الدليل يوصل إلى أنني يجوزني هذاك ال ذا ذا سيتو هذا لكن على المثل كل قلب بعرفته على البعير، بدقل بعرفنا على الشيك يتدلعه على الداعي النظر فيها الى العاده نظر والنظر في الاثر يصلوا الى الى النتيجه وهو وجود هذا الذيب واضح هذا العالم بي قلويه وزفليه من هباله وأنهارته وحيواناته فتقول على وجود الله عز وجل هذا يعني قال عادة عذب جرات على أن النظر في المقسمات توصل إلى صينته وهناك من قال ليس ليس عذيان من هو لزومي لزومي يعني واجب النظر في الدليل يصير إلى الوجود والوجوب تاخذ بالogna اذا النظر في العالم في الكون يصلوا إلى وجود الى وجود. والله ما أقام هذا العالم الا بتدبيره ما ذا يخلو ولكن إذا نظر احد الانسان هذا كله لأن أو نقول ولكن يمكن يتخلف باش عقاب من الله يصح. هاد التنظور يعني كثير من من نظروا دون لم يصل إلى لوجود الناس. وذكرت قبل أن يصل إلى النظر في نفسه. وذكر أن سكولين فقال إن عن قد يحمل الوصول. قبل الوصول بداية. فمثلا وقد تصل ولا تدعين. أعلم ولكن هذا كيس ما يسمحون عينات. هل نزل من عرفه؟ نعم سمعوا من رسول رسول من من الرسول لا يخضعون وعرفوا أن رسول إن ذلك هناك ولكن الظالمين لا يصدقون ووبعث الرسول كل عن أمر هي دليل على البرص إله ودليل على أنه رسول ولكن الكثير من هذا هذا قطعي لا بد منه عرفوا رسالة لأنه يمكن سلطة من الله يجعلها على على قلوب الناس إذا بعث رسولا لا بد يخلق ولا بد ان يصل الى قلوبهم هذا الرسول ولا لا تقوم بلعجيهم والله يقول رسول المبشرين ومن غيرين ليلا يكون الناس عطا يقول كل كذا كذب الكثير من كذب مش كذبه موصول، موصنون ولكن لم يضعينهم جلس، قال الله عز وجلس انهم لا يكلمون ونجم الظالمين وجحدوا بها سيحقان سيحقان سيحقان سيحقان سيحقان سيحقان. سيحقان. إذا اللزوم هذا اللي يقول اللزوم هذا يجهد قطعه ولكن قبل لا يسن لزوم من شيء أخرى وهو الكثير من نظر ولم يصير ما تلعبه فنقول إن هذا يمكنه في الصباح عادي هذا حسب يقال فيما من أشعري إنه عاد أو لزوم أغنبي نصوي عنه لذول لذول لذول لأنه قد لا ينظر الجهن التي توصله مكتر إلى المقصول المقصول أن الكلام هنا نعمل خلال ثلاثة المسألة وهو أن النتيجة التي تصده عاقبة النظر في الأدلة هل هي عادية يقول يكون الإمام الأشعاري أو نزوما كما يقول الإمام الرازي؟ نعم هذا هو الأن وعند قول آخر وهو تولي سيء كرهه الشارح عليه رضي الله عنه يقول المعجزة خلص لزومي مع أن النتيجة تتولد وهذا من أن يقرأ يقول, يقول العبد يخلق العالم وإلا لا نقول هذا وحتى إذا قلنا عادي أو لزومي هذه الشيئات يصدر من المؤمنين عادي أو لزومي هذا اللزوم جل هذا الجل لأنه قد يعاقبه مع الزوجة أنه لا تنفيذ وعادي كذلك جعل الله سبحانه وتعالى عادة أن من نظرة الدليل يصله إلى النتيجة قد يتقنل خرقا للعادة فهو خرقا للعادة وأما الثاني كل يزمع لا يتقنل لا إذا كان يأخذ الله إنه يحرمك وإن عرفتا وإنه دور القنطة لا تنفيذ أنا كل حال كل هذه نتائج لالمقدمات أو نتائج للأدلة منعمة التي تقام في كل شيء. إذن هذه الأدلة ثم يقول في جمل موضوعية النتيجة التي التي تحصل من المقدمات هل هي عادية؟ نتاج عطلا والمحاضر ولكن ولكن قد يكون ضمن ايضا في المقدمه في بقولنا وعطاء بالعكس هذا الغالب لان الغالب في المقدمات العلميه يحصل يحصل نتيجه علميه, علمية. والذي قلت المقدمه الضنيه يشرح النتيجه <تصفيق> الضنيه السغو ولكن وهذا العلم العلم هذا خلاف اللي فيه هو لانه خلاف اللي فيه عادي او نجومي هذه في العلم والا ضروري تطرق للصدق لان ما يجيش جي بي هذا من القولان مكسس، يعني... لا لا لا, لا ثم جاء من عاشر واحد كلام آخر وهو مكسس او طلاري، هذه مكسس او طلاري ها؟ خذ ال ما كنّا نسويه يعني ااا تخلد وحاتش في الاسبوع لما حركت الأسبوع حركة وحاتش ما جت فيها من جذزية لل لل للخاتم وإن مجد هو في حركة تولد منها حركة حركة الخاتم فما نس هذا معناه توليد إذا النظر في المقدمات تولد عنها نظر بالأن في النتيجة ولكن عندما قلست توليد وإن الله مهيب من الله حتى ضد الدليل أو قد تصل ولا تذيذ قد تصل لا و قد لا وقد و قد تنظر فيه من لا من الجيال والصرع ولكن تنظر في الدول من الجيال الأخرى ما ما تصعي من عقبات الله عز وجل بحسب العنادك بحسب التمردك على مولاك ما له و وفقش للهدايا خاصة من الله عز وجل ما وفقش سنتر في الدليل من الجيال وقد نصلك ما قلنا نسح أن تساعد الرسول كالمبعوذ إليه بالرسول المبعوذ إليه بالرسول نحن نقطع أنه شجع قربان وذلك أنهم كفروا لله أن رسال مميز يحفون نفس حتى الله عزيز إن على النفوس ما يوصل الله رسول لا يقيم الحجية ولا تقبل الحجية إلا العرب عرض الله, الله عزيز إلا إلا إلا عزيز عزيز عزيز بعد وما في النبو أيها سمت الله حتى أنا أصدر يعني هتنسقوا بالشيش أبوه لنا اليوم هتنسقوا في أحدهم هتنسقوا بالشيش وقال له صديق واراق قولا قمس بحجة قال مبسان دائما حكمت عليه الحجة حكمت عليه بالكفر ولا بدلق عليه الحجة عارب ربما جمسان وقمس بجلسان بقت العزلة إذا الأحكام كلها إليه أو تبيعية أو إلى, أو إلي, أو أو أو أو إلى خلف لا أبو الضغط الحج بشيش والحجه لا تقام إلا بعد الفصل والتعريف بالدليل فهو ماذا؟ لهذا يا إخواتي فقنا وأحدث الحكومة وهو هل هل او أو اضطراري؟ هذا؟ هو في الواجب التعليم هذا هذا تعبيره فقط مزع معنا يلزم من الدليل السنه النبويه هل معنى ما يوميه ما نستغربوا شيء الله يعني لا فزه قهريه قسريه كتمنا عمل اما الواجب المقابل هذا يقدروا معهم الواجب اقتعنا بالواجب يعني بالتعليم كلما عوزت العله وجد المعلول وكل سبب ادى الى المعلول هذا مقطع عبد النوري وعظمه وين اللزوم اللزوم هو في اي نعم لان التعليم يستحق كي... ان لا يجد ان البشريه فيه <تصفيق> او الدين في سلطه عليا عليه لا اذا قلنا بالتعليم لكن باللزوم معنى اللزوم الله جعل كل ما نظرت في شيء الا وحضر لك حديث لا بل الذين ولا علم الاشاعره كلهم يؤمنوا بالله وش ذا لكن الذين قالوا التعليل مثل الفلاسفه لا يقولونه. يقولون الجورا حتى قول دوران الكون كله تعليل فهمتوا يعني اقول عقول العشرة كلهم او, أو بمعنى كانت عقيده السفية على ان الله سبحانه وتعالى الكون غني عنه بما أن بحلمك حرضه وصله، أرجو لا إذا هو يأكل التعاليم هذا مع التعاليم عبد الله نبي الوالدين نظف التعاليم نعم تمام هذا هذا هذا الحقيقة دي. هذا هذا نظريه مكتئبين بما أن الله أن أن العالم إن الله نشدني هو يعمل والله صح فنا اسمع والله يمشي يمشي ويمشي يعمل في الدور يقول له لانه النهار تتا المضارع بالسرع دل على الحد على نهار وكل شيء في قلبك حتى حركتنا لابنه اذا قطع صلاتنا به ذهب او يعمل باللغه سبحانه وليوم منه شيء شانه من اصلها على كل حال لو كان وحده خلاف اخر اشهر وهو هذا العلم هذا مبتسب ام ضروري اضطراري وله خلاف الحق خلاف, خلاف اللفظ فقط معنى مستجاب بمعنى انك انت الذي نظرت في المقدمات بواسطه حركه في النفس في هذه المقدمات هذا كانت النظر في التشبيه بختيارك. أنت الذي اخترت لأن تفكر في الدليل بواسطة هذا التفكر وبواسطة الجوالان الفكري في المقدمات وبقصة من جهة الموصفلة توصلتها إلى النتيجة هو مظلم على أن هذا خلاف هو لسا خلافا وإنما من نظر إلى ابتدائه كان العلم مكتسب ومن نظر إلى النتيجة هذه اضطراريه إذن قال التراري إذن ما نظر إلى النهاية قال اضطراري ومن نظر إلى البداية أشخاص مكسسر. مكسسر. إذن هو مكتسب التراري معنا تجمع العمل لكن هذه مكتسب التراري رجع علم الرجاء لي بشيء رجاء للعاجة والزوج جل الاستيساب والتراري يكونوا في العلم ويكونوا في الضمير جل الاستيساب والتراري لا لا عبء الظن الظن كالعلم في قول الاكتساب وعدمه الظن الظن كما يكون في في الشك يكون بالظن وتوبين الايه في الشك قال الظن كالعلم في قولي الاكتساب وعدمه كما قلنا مستشفى بالعلم كذلك الظن يكون اذا كانت المقدمات 100 يكون عام يتصل مكتسب أو تراري. يا جسدي. أما إذا قلنا في اللزوم وعدم في العادة يكون العلم عادي أو لزومي هذا خاص بالعلم. يمكن أن تصل. ولذلك الشارح هذا رحمه الله قال والعلم عقيبه والشارح رحمه الله. يخصص هذا فيه, فيه قولين العلم خاص قال فيه اما آآ آآ قول الاشعار وهو عادي او قول الرازي وهو لزومي <تصفيق> مع ان لعبدنا العبد في قد يكون علما وقد يكون ظلما ولكن في الظل ياتي فيه العاده واللزوم الظر ما هو عادة نعمه تحصل, تحصل يحصل فيه نعمه نتيجة نتيجة ظنية فشيل لا مش عادة لا بدي تحصل عادة ماذا نسوي أو لزوما إنها بسيرة ظنية بنقولش عادة هذا النظف الدليل عادة تحصل نتيجة عادة في أو فضلاً عن الضم فيها، العادة تقصد بأن نتيجة؟ لا بد أنه تصل النتيجة، أو نقول لزوما تحصل النتيجة، لا، اذا هذه العادة اللي قال بها الإمام واللزوم اللي قال به، الراضي خاص بمن؟ لأنه لا تلازم بين الظني وبين هذه النتيجة. إن العاد عاد بالعذق الله عاد يا نو مسائل بس بس العلمية والزوجين بس العلمية أما الضم يلا حتى يشوف كمال يشوف الضم يبقى ليش واحد واحد الشارع الليل يسير في الدوم شو قبلي نص نص هل؟ لكن كونه للصن يعني هذه مقصمة. تنفجر من النبي صلى الله عليه وسلم لزوم العاده هذه وزن سبحان الله قد يكون كيف الشارع شيء حلقه سريع حاصل له ابيه مجلس قد يكون يحرس الجوله يحرس الحي اذا هذا السيد اللي والدوران وهذا الدوران اللي وسط الليل ما هو ذلك النتيجة بسرسة إليه عندها؟ إذن لا نزومة بين الظلم بين المقدمات الظنية وبين العادر ولا بين اللزوم وقال لك العماس قد يشهد واحد الشاهد يشهد شهادر يشهد شهادر قبل أن تخلق فيه يجي آخر ويشهد شهادر يبقى لديه تسمى العماس إذن لا نزومة بين الظلم وبين النتيجة من ضمن المقدمات والنتائج. إذا عقلك بالعادة واللزوم ترجع الأم من عيب لا تغيير. لكن مبسوط أو اضطراري ليس مبسوط. ما هو ليش؟ ولذلك قال قاصر حين الله والظن كالعلم عيباً في قوله الإكتساب وعدمه. رجوله الإكتساب وعدمه. لا دون قول اللزوء والعجم قلتم هذا ولا لا؟ عزمي ولا اضطرار ايه؟ الاكتسابي وعزمي لان <تغر>. ولكن احنا قلنا هذا لا بين ولا بتغر. لان ما نظر الى المقدمة حتى يكون الى النهاية حتى اضطرار لا لا لا تصرح هذا المحشون هذا هذا الكلام ما فهم هذا؟ نال كذا صبر طوله في هذا الموضوع، ولكن كما كمال قلنا لهذا التحليل نظيفاً، نطالب يكون قدوة طيبة يا جزدي. ثم نعم أشبقانا بالنسبة للمعترزين الذين قالوا سوّل، قالوا هذا يتفرع على العلم والظن معاً سوّل. إن التوت تولد قد يكون على الظلم الأمور الظلمية يتولد منه وقد يكون عن العلم يتولد منه النتيجة مقدمة علمية يتولد منها أو مقدمة الظلمية يتولد منها بطريق خال وأما غيروا أي في المعتذين قالوا النظر يولد العلم كتولد يحرقون لعرض المستاح عندهم وعلى وزني قال الظلم الحاصل يتولد عن نظر الآخر هل يترق إليه الظلم والعلم معه <تضحك> <تضحك> وعقيبه وعاقبة قال هذا لغة أنا شفت أنا واحد كحشي على السير... العربية تسير على العربي الحكاية قال عاقبة قال هو قيده قيبه هو قيده وما أعرفش أنا عاقبة وقيده هذه لغه هذه محاشية كبيرة الكتب لا حول فزي ردت كنت قاعد مثل كيف في استاذه في الفضاء او بحث في شاهد بيسمع ثلاثه بحكي كتابي لا مشبه بالضبط وبرضه ما وقع شيء نازل ادي شيء كلهم صاروا هذا لا يعني ليش وبراع ضرعي الشعبي إنه فيها إجمل عيال فيها وإسماء بديتيرة تختفي like هو من الناس رح جمع, <تصفيق> جمع <تصفيق> <daring> right. واصحاب الماء في الماء واصحاب في والعالي معنا الشمال تغشى على الله على وجهه وكتير ذي نعم هذه هذه رواية شاذة في صحيح إنه الحديث في سيدنا الشملة وقادة وفضوى وفضوى قالت المرأة يقولها شاعر يعني شاعر المرأة ما ما ما شاء قلها وضع وطحنص. كم الزوج؟ لكن أنا الزوج. لقد يبوس الزوج. طحنص. هذا هو اللي صار. اسمع الفنون قرص الله ما ولا زوجنا هذا الله علي. بس نعم أنت عائلة المهد حين بالمسيطة هذا هو مواضي الله تعالى يصدق لي هذا يوقف الفريق الجولة ولكن الحمد لله الامور جدا جدا